يا أيها الذين آمنوا أنفسكم Yeah. Yeah. Oh, uh -huh. را سَادَ What are you? a <laughs> All right. صلى الله